استمع إلى الأسئلة والأجوبة، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. كيف الجو اليوم؟ الجو ممطر. هل ستأخذ المظلة معك؟ نعم سآخذها. كيف الجو اليوم؟ الجو غائم كيف الجو اليوم؟ الجو عاصف